يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من طبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا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 فزبته بالنار ومست خمسين دكيكة حساب جاءت بالنار الحمد لله اخيرا تكفته ما ان شاء الله تعالى زي قالنا درس كما نفعله لقد قمت بها ما قمت بها لقد قمت ان شاء الله آخر ذكال النبي ودرسي حقيقة لا وحقيقة القبوريين بانا النار مهودي ان شاء الله جد كاترة زوب بحمسا لكن احد عنوان نستحنى نستازان عنوانهم سمزو افيون افيون يعني حشيش الشعوب الاسلامية افيون الشعوب الاسلامية مانتا ما كل زنام من خلال تاريخ نساء ما زانعين نكرا زانعين نوكا زان ماركس الدين وافيون الشعوب زايا دين وصول دلي حشيش كت يا دنزي زازال زخشي كتيا شازال انت يلي يدين ب روح زوب موجة حلبة زايا Fizbent ai Europa trebuie, ieraiizo, aman be Mille, min sabable intezit ebalo, Masihiaci, Cristianaci vaitez dovatibe. Ne dimnezi derajezit ebalaci, min sabable intezit ebalo. Intezit sabab, cer chiziu, canisa ziu, usuphan control ziu taħajbe mesabbe. Usud dinatu, control under control mesab ziubi. Kanisa beza lu Church cerċi beza lu usuaċ. Be Usukullu madgaza u marabe, azziax axlak ziu balalama, dinat fonj malet abi. Usuachu gafa kut zahaxo kut إلى آخر درجة من درجة أن تدوك زيو والعياذ بالله ريزرويشن تكيت مكوش أبايته محلك يتكفل يوما. ترتيح أبل جنة بأتايت لحد لحل الدمية في سال كذا أبل أتايت لحد لدرجة يأينا فساد استوب إسال كذا دين زيوفيز ببلا لما تحريف بتحريف تنواوطا اسو حنقلام يشي مد كبل لكن دين انتابت ثابت خط انا سو زالوم محدا جبلوا ابلوا أبلو. ما ماركس زدي جما يي دين اسو والدلي حشيش كنت ياد انا زيزا زال يا شاوى يتي زيوك بدرجة Iaște a zâlin tău. Ii le băieți, ii din de vota xugir. Baia ma. Al al al al al Speciali be zinaraj. Zinaru bătînki be fără jet negăni ana هايا ما علاقة هذا الكلام؟ يق ماركس ساتو أوروبي بزالك تينزيو محدق ما كنيسة فساد ما ترخبو سبب بني سالت عن له زنا رب الدين بكفره ما شيوعية وعباد موشة درجة شيوعية ومتخيل إيه قالوا النات مسلمات ولله الحمد والشكر تكشوا مسلم علماءكم اجم شليم ذا شبو الحمد لله كل وكتبه به منارو لكن دي كشو غفله به وسوء علي شيء بمشاغل به من دي جبنا والعياذ بالله يي قدير نتمه سوس كستى أساس دين لأساسه كل بلائه كذا دين وإيدام سيزال فكر جديد جاءه هي من فكرين تاي فكرين قبر بتالت البيت زموت بتالت البيت قبر لايب مسجد ما شيخل الزود بزيارة وهي لايب يدعشوا لايب خرافة جست ما بوا هي نتولى ناكم ديجا بينا ينتوجي ديج بيناسا من انت اساراج سو من انت دي تخيتالو درجة من درجه فونبوءه بالله نحي جانا ندي الندي ظلم زت رخبه وسوء يقبر كبر بتعلق موش زي جلسه بالله زي قدر ظلم انت حتى اظلم الظلم ألا وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى الشرك بالله سبحانه وتعالى من الدين شركي من أنت ترخبو بسبب هذه القبور والأضرحة شرك ربوبية ربوبية يبيكذل شرح آشنيو التامي ربوبية شرك الله ربوبية زو بالشريك دبلو بمعنى يكبر يس اوليا اكي لو زالو اينابي فيراكو تحلايو تاثير موشي فركالو زناتيو يتحيوالو ينفالو درر يا شالو يسطالو مسكين ياشالو تجار يا كمشي يناو طالو والعياذ بالله بك نذرن يكوتا زيموتا ومحي يا شالو ديجو يسامن ربوبية تناكأ حتى أن أستأذو يخترزو والعيازو بالله ما أزوجا ربوبية بشريك مو شذية ب من فوني لتو أولوهي بشريك مو شافوني لتو كفوني لتو من نبي ألوهية بشريكاه شو؟ تراءوا متراء ربوبية ذات عش ثلاثة مئة القسم وال وال النصرة والاستغاثة والذبح. الزياج بتراءوا كأبر بزال ولن تجيله زال سنب متراء درجة. الزياج يتحيو على بايو. الزياج قرعار يعش على بايو. الزياج لجوراوء. الزيج لنظر بوه، الزيج كبرز يوت أوفا شو؟ الله المستعان ما أقل الصور الشركية اللال يروزل أبري التاي يحرمها، أبري التاي يحرمها الزود أبر بكل تماش كل تمشاش وكذا باركنا جنانا يا كبري لا أي بامامة لا يا ولين زال جبزو. كنك ويجزي بك الحاسس وكذا والعياذ بالله قام زيو يماش بحل حمى فيفر بايته قام قام زي موكا زنته وابا حمى يجي لا زال حمى ولم ياشى الزوكا برزولاي بزال اونو الراس بمالحس الراس جلو زتاوي الراس اماني خنال الهلوما în Mantawa, Ma mamalcați application ni cat vom iexa șoza alșiu, adzocă preustu be, iiganialu, adzocut în două căjum, țit, nara, an gudor vacti xanen, nascu ma al vălțu ma vălde sitan, zan nascutim an gudor vacti xanen, an nascu ma, în nascu Allahul Mustan. Iemut mantawa tawa Baite Nabi am reference e al-kho Hal Iemut teima tawa Hatta az Kabri at -taibe. Baraka na ganyana le val i a zubillah az zoo d a b e a waldi baraka a b والعياذ بالله. أحد عبد الرحمن الوكيل زايو الأستاذ عبد الرحمن الوكيل من انت أحد كتاب زوبي من كتبه أنا تي إم بايو تواضع شين بدوي ذيك الحارخو كده سيد البدوي طنطه مصر بيزال كبر زوبي. Tawafa xin narhu, xin ilin narhu. Kame kit kit la njizalkada, kabri zozi ċeha la biew beratustu iġew isbach. Kame kit kit la njizalkada, iwuzi biewzi ukunima. Azzostu ve iġe salkada iġew uku kabri si kabri za la basu sitara uziena kaxosa za xana xisama ani narilan. Azzosa iġew amambi koti dium il-ahdima aaċaha. Minima slenin nara baja. Sami bezalk barakadjem mi zoradele njima slenin nar. Azzokot iġeju saċu beharle i-fiteju. I-max baxax. I-fiteju i-maxima. Duaieju di l-inżal natu. Cajateju be-sacces fuluħun zaxnat. Allahiet kamist l-inżal natu. Azzokabri għattajbi għaganja zaxima s-ranin narilal. I-poburi zi narama sunnafon zirga gaba ما هي بركة يلوزال سببه والعياذ بالله تبرك من قمبر تذكفت لنا الرقا والتمائم هي كرتاسوى تمام هي تلتلاش وزال جمع هي قدير تجارة قدير تجارة ما؟ كوجب حسابه جاي بافركه سيدي جمعه ازو عين بي سادي بحن حوالي كوي حب يخنز القيس نسخو سب نسخمه كفتخو محيشخو والعياذ بالله طلاس بيتي طلسم كو كلمة عربي سنان ويد كتب بما معنزه ليل سنان جيم بحثت قاطر أمري طلاسم سنان تزالبة نسأل الله العفو والعافية الله يكرمنا ما ربوبية بشرك ترخبة يشيب التل البيت بجرجبا ما أزوب حرله ألوهية فون شرك زديجة ألوهية وتنك أنا رجع أزوب حرله والعياذ بالله ربوبية من تأله أسماء وصفات متنك الزوم أزوم زي كرنته أسماء وصفات كان كأزوج حرلي. ما أنتي أبو بكر العراقي اللي يزال وارزعشو من بايو أحد إمام مسجد إمام خطيب زو ديا على بيت هوجي إيراك بيت ترخب ذات بعدين بزلم إمام مسجد إمام إنت مسجد إمام من بايا. دعوت الله ست سنة ست سنوات ست استئمت وي اللاو توكسخو وي. أن يرزقني الولد اللاو ولدي رزقا كتا ست استئمت توكسخو فلم أرزق اللاو ستين يومي وذهبت إلى شيخي مصطفى النقشبندي في أربيل أربيل يلوزال إراكستو بيتا حارخما نقشبندي كبر زوبي طلب زاش خساوي وذهبت إلى شيخ مصطفى النقشبندي في أربيل فما أن استغست به الزوب استغاش آشباوة والدي استنكت وطلبت منه الولد حتى رزقت بطفلين توأمين قلت مالت ولدي أغنخو نسأل الله العفو والعافية نسأل الله العفو والعافية وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا اللبز لغنخو الزياج بأغنخو بأيت الالوسي الوزال من انتيل زال الولي أسرع إجابة من الله عز وجل وي. ولي أتحيبرني ونارق فتم بينتاوي جواب استنزل. الله بحلف الولي مور فاستين تاوي ولي الناتل جواب موسى الله بحلف بهذا اللفظ موجود ما أي فون أي سدينا أي كفون أليت أنا والعياذ بالله هي كبربة التلبيتي ما زال يدرج بحلف يئس عاج لمستبه والعياذ بالله يئس عاج حال حالو ييلزال شيئ هنقول لذيبا قلب ذيب يمسريكوت عاشو عاشيو يقول الشيخ جمال الدين القاسمي الفاشش تبكلاوه كوا حدبه مصر زحار خس هجريه بباتيزونتا Yitrahabzal Shiyjachu, Kabri Gambaribe, Kabrima bo abe, sujudu sumaurazzo, jibirat be mahasas ifis so kamzu mahasas. Tikkaqstu fik hizala u sukuwi, yi shi katar nas sowa chat anasso, yamu samil, lakin ilmus tubi halna ilzalachum yixi wyaj saalach khanu matarahabu. Usuwi hatrizalu attajle bo ubo. كبريبتن طلبايتي محبايتي لكم بايتي صرف ذل فركه وثم بزحبه روحك بيقنمه اجي زوبه بي اشاره بسلام بايتي اراز زوياجما اراز زو يقبريبه قلطل يا هشام بركه لهينمه يي حتي التابيت رخبزان الايا تجمب الله المستعان يي واقع قبور قبوري اي سات الصنع الامام الصنعان من بايو ويقسمون بأسمائهم يي ولي انتهلو زال سمزو بيترالو اللبج ترى اباو يتكيفلو ميل يي ولي سمزو بجتراء اباو مخ يتكيفلو حل بايو ما يكن أحد أردن بذي ترخبت في قصة أحد أبا دو يروجل دو هذه الدو زروجة سأسوات ويسامتو ما هي زروجة أبا ما بينا زبية بلال ما هي روجة وموكة لها زروجة أبا تزدو دن دنباك تربح لي في الصوبة دنباك وعيو زروجة محيزو بزال أبا من الأحل أخاق تخزروش زروج اقسم بالله ورسوله لنا هي أبا ما بلا لبي بالأيوكم رسولهم دبلا اقسم بالله ورسوله اجيو حرام فون زجلاشقهم الرشقهم لال ما مددت يدي إلى الحرام حظوها في اللهم ما بين بلا لا لا لا بالله ما نقبل يمينك يتروت خاوي نتكبل مينه اقسم لنا, اقسم اقسم لنا بضريح الهلاه هلاهلة إلي يزالك كبرز يضريح نارا الزياج جسم بتراء زائسة فلما سمع ذكر الهلاهلة امتقع لونه وقال جنبتا رنجز في الستناوة قال لا أقسم ويل للحالف وويل للمحلوف اللسم بمخ كذب بتراء هياج جسم قبري ستبيزال وليات والاقوف قبري ضريح سمزي بيزال ضريح بترزا يوسا مترا ابلا اذا تروت ازياج بيتا ايجالا والعياذ بالله الزوبحر لخ ازياج بي حمايه بروتكشن متيبر بمعنى هوجي احد اباك حرم زي بو اسانتا ومن دخله كان آمنا الزود زيبو أبا سلام تزالة أمانة حلة أحشي كومة لبرد باوي برد بيت الله الحرام التعيد در جزالة لكن روجيا جسكما ييك برزال بأتع زيبو أسا زدالوجو زي جريمة زيو زي زخشو يقص خان النارجر أحدس قمل كمل بيو من النارا ما نفرتلي ييك برستو زال أبا Walin te iluza l-derar jaxenjal li. Jimutiman tawa, azo de zibo usa, jesad diuza l-herzu il-it sal, bulisaċu mi-jaxne, azook tibezinaru jax, jiegabri, abba kara ma zofi ufi għaxna liħ, jiluq essi, wal e jazubila. Ziachu hebaru. مشركك اول مشركات وسحلنكي زبوره د بيسا علمت انت عباده يا شوز النار علمت ي سنه ما شي كله يريحل يرس يحل واذا فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين اخلاص به مركب بيسانو mojo في دي جماعة زت في يا رب يو أخا خوبت العبادة لنا شانه إخلاص به الله مدّعى بيتوك سنارو يتحري النارو, النارو. مشركات اول مشركات هواج مسلم والعياذ بالله أصلو تينك زوشا الله بشتريك دبلال اذا اول جاهليه مشركات يماج بيزال إسلام أجخان وأخ أخا وقت بيزال أجبه يحكي محمد السنوسي أنه حين كان راكبا في البحر وهاجت الرياح وتلاطمت الأمواج حتى كادت السفينة أن تغرق أخذ يستجير أو الجمس به هدقان يونوي الذي من نأتي بعد ذلك مال لمقورة الزياش لمقورة يم زت رخابانته، أر أر زتة أي التذو ملحد زتة مقام النبي هو شعيلوز الدرجة حل كبر حل الزود يستوما، جنكي وقتبه في زمن الأوبئة نتو بلا يدج بذا الوقتبه، اللفوني اللكفون يركب قوما ترقب قوما تاوي سؤات ورثت ملحتي ملحزتي امام بسر زالي امام به اهتمام زاشو بما زلكو ايدي سيك لحلو يقبر زال بقبل اي سيك لما الزولايبه يغور حلو دمزه الى و الى تحي قب قبل قسي والعياذ بالله الإمام الصنعاني رحمه الله من الآل والنذر بالمال على الميت ونحوه والنحر على القبر والتوسل به وطلب الحاجات منه وهو هو بعينه الذي كانت تفعله الجاهلية إنما كانوا يفعلونه لما يسمونه وثنا وصنما وفعله القبوريون لما يسمونه قبرا وليا ومشهدا وقبرا من فرقة حالة سمت تناوتا بلاي إشوت سوحشي ما التناوتا أول سنم ليه قورو النارو سنم يلو مالتاميه هي تدقورها سا لكن ولي ليه قبر ليه دي جماتي تدقور الزال سمزو تناوتا بلاي ألا ليه من تدقور أي شي الله المستعان الله المستعان أحد يهي كبر أسؤاج زنارة قبور زنارة كبر بتلتل الزال زنارة أحظه الشيخ أحمد بن محمد ابن الصديق الغماري من اعتراف يا شال؟ من اعتراف انت يا شازال؟ شركة ترخب زالمت Magribbe, xirkin ta' nizalu, u suqat, azzodji del-gizinara ma' l-lekal bizo, zanekechew, abata. Gidir xirki, allele bilaj, zajiħun, zajibordi xiew, abdukadir d-ġejlani wa, al-ajzo kilaj u kada jejilalu ilima, زنا بتاخبذ وردسا ارزقت ابن مشيش يلوزال ولي انت يلوزال زنا بتاخبذ وردسا يا مولانا عبد السلام ألطف بعبادك يا زنا بتاخبذ ورد وأخفف بنا ما انت تتحب روزال يا صاحب القبر والعياذ بالله هي متي من توا أول جاهليتي بزنار وقت كزال ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام سائبة يزال من انت سنمل عباد يا شو زال حد بار يخني قتاع يخني يقفر زخش وحرش يبوي ما <جيب> إي سلام فلان سلام نوقف زخانتين زخان أنتي لمة زخشة وسحرش بوا أنا راجل زخشة وجلزال إلى ويسبح كيسي قدر وقتين أبرا مولود وقت هذه ساي لحدومه يجور حول سائبة بيتنت السائبة الكبرى حق دوزان الزوكت هيكم صدنت القبور قبريو <هذوقت> يكر حزالات خادمات إي ولي ولزات أنتي لحق دخل مصر بيزالشين تيشي والعياذ بالله زخشة وكتيوال لا ليده شيبوأ ليولل الزياش مخ أحد صديج ما أحد أحد لفوم ليخ واحد تكشوش يدهش يبكو جنارجر إلى و مد جداد الدرجة بور لكن هي فلان ولزات انتيلمة زخشة ودهش يبؤ إما زخشة يولل بارز ويخني عايز ويخني مولز في جساه هي خدمت أو سدنت القبر التزياج يجور وما يزد سباحة التزياج لما يتنا بالله. يمت إيمان توا الناج حج زاش نسا ولله الحمد والشكر مناسك الحج حج ناش بازانا آدابك خنتياج حل مناسك الحج. الناوا هي كبري ومقدر مناسك حج المشاهد كبري زيارة زاشنسا مخنزال بأدبات و... يعني قواعد زو ريجوليشن by the الزو تفزخانة بكتابات حل شمس الدين محمد ابن الزيات أحد كتاب الزوم الكواكب السيارة في ترتيب الزيارة بكى بيت الله حج لي خنزل شيء جمع يكى برياش لخانه بأيت انتهى والعياذ بالله من ما بين ازيبايس حد فاسقاتكم من انت ساتي قروي حج بمعنى حج زيارة كلمة وزوج هذا جمع حج ساتجر يكذال يكذال وليه حج زاشا مكة حرام حج زاشا بحجر زوم السانتا يقول السخاوي جاء الحجاج هذه السنة لسيد أحمد البدوي من شام وحلب ومكة أكثر من حجاج الحرمين. يا حجاجات سيد بدوي لزدجاجك شام بِ وحلب وسوريا باجنتا ومكة مكة بامزدجاج حرمين مكة ومدينة زحار أوسو بحلوف تاوي أم الحجاجينات النجف وزيدجاج ما نيجل زشنا خسارة هو خني سب كهر شبه إساع سيو فساد أستبوء ما أوسو حنقول لا وصد بل أوسو الروح بمتفكر درجة جنت بهوج اتاي ما لحد لمحلكتك فلما اصح نقول له يا مخنا ماركس الدين افيون الشعوب افيون انتوا فريكبلو جي اخاخاتو فينتيا شخوزال انت ما دنجج انت حدقو بايتي ولا عياذ بالله شيعيه كفون ليتا الى خزانه وي اسلام سنبه يترخبل صوفي يا ذات خرافات خزعبلات شركيات يكله إسحاد حنقوله زالا أسوء دين وزالاكا ينتدين دين بايت تبه بجيح باداكم بجيح إسلاماتكم علمانية علمانية زانسا سايكلاريزم علمانية ومدكيب سبب زخانة ينت والعياذ بالله يا يأج شروعيه Comunismul zid kebalo din ziua teliot lienta. li Din zi na din zi na. Ii-ișește răxa va bea usa. Ii-sabab pentru bătiiș. Psiholarism fon, almania fon, osuiu والعياذ بالله وجهدين دي له ما من توا مسلم حلبه أفيون أي نخان بأيما أحد كشمير ب كشمير بأحد مسجد حضرت بالي لوزال به من اعتقاد ناريو يي مسجد استو به رسول صلى الله عليه وسلم شغر زيو لتوسن شغر زيو حلبا يلزال ما السرازة حتن ستناش اشتي غريكوريان فرنجي اببه تقبت آئلو حلي شغراج الزوسة أسو ألاي اينا ثورة ريفوليوشن موشة درجة ذات انتاو تأكد ذلاقاش بك دين ذي والعياذ بالله شريعة بزفاتة ذي توحيد ذي بللسة أسوء ذي حرارة كاسي ييتي قراج تكبت لي أسوء ربشة أصبو أحفايا أن لا أمرز إليه الخانوم رسول سنزي إليه أين ألتحجهم لكن أزياج اعتقادي أشبوزان برك ليل والعياذ بالله يساء من انتزخانه والله إسلام أعداءك إسلام لتالاتك كافرات بو عليك Yi muslimu Aygarab Dele Yemaj Bozalnat Aiger Abdelei itfekar bozalnatu aku Azzo sahaye atniku ubuyu Yi barihach kabriziyu Atniku ubuyu Yi mutimantawa Azzjach kaafirach girdara moshazoh egalu yi kabriu zjadama shailamli. Us-u, xarabus tu zjada jisboma, azzjac. Us-u, dinu jenautuma. us dinatu, us kilbu bat-kilbo u jol zaalax ziħanax. Jigra bdali, dinħaw jenautuma. Għal-lezi sate xajracu, Oso la kin ac أبي سمعينك أبو همزة جزاكم الله جزاكم الله أبو همزة الهرري إن كان فريضة شبابي خو إن شاء الله ديك شو سبب يمد Abu Hamza, Bukhari, Khawari, Bukhari, ok, Abu Hamza, Samina. O ok, ok, ok okay. micu gufru al-haq Inșa-Allah micu haji s free al- نعم نعم جوزيتم خيرا والله ما أدري آية تايبين نارا زد بين لكن لا بأس نقول بسم الله الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن واله عبد الرحمن الجبرت زايو زمن الحملة الفرنسية فرنساويات مصر زبووسا تكشو وكتبه أي كداش لي شيخنة بيت ملاحه الشيخ خليل البكري إله يزال أي يتملحه بيت ملاحه يت ملاحه وقتاتي كش وقتي خانه الزوسا أيك زناره عسكري زتعبه يحرم يتيبرال من اللي إنتي أمت مولود زلاش هو حش مر النام زايسا زايسا هي أمت جبي أي الألعين نام نام أحد محلكم الديجلينام شيخ البكري يأني زعيسة حفل ما هي عسكر زيت أبا حوالي شيشت بقلة ما يتفز بزوق تبقي كير محل كنارة شيشت بقلة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 نابليون بونابرت مالي مار موزايو زايو إلى الى مصر رسالة يغفري لحل دب دب هاي وقت وقت به الشيخ البكري وزيارة موشه البخ وقت وقت به كل حرف زيارة موشه البخ يعني يدخيش هزالشيو اوشلا للأسف الشديد آقنا مين بي قدل نحلو آقو مين بي نيئو نحلو آقو إنا چوفين تياش بنظارشيو آقو يمتيمن تولعياذ بالله أي جيشي هو جيد ألا تحدد ببازو زيبو أسا عدو زيبو أسا بازو لي متماحد هذا من الدين هذا من الدين وعليكم السلام ورحمة الله هذا من الدين لكن هو جازياك روح زيو عسكريا تبيا ما طلعت عدو زيدي جبي يساي انمي زيدي جسا متماحتو من تاوا الزياك حشي ام طبزلا يوبي ما نتماحت لنا حل انت لزالوا اولياش تماحتو نحل حقيقة المستشارين الذين يتعرفون جيش الذين يتعرفون كونسلطانتات أولياءات يتعرفون حرب ما هو البيوم البيومو هو البيوم؟ يمدزالات يوفز باكم ويسترنات يوروبيانات يوفز باكم عزو وقت أمام بنتزي تنافقه مصطفى كامل زيو رجل وطني مصري انجليزية وتماحت زنار أبا النار من أن تلزل المسألة الشرقية التي تلزل كتاب زوبة باسترن إشوه لزل كتاب زوبة أجائباتها كما تلزل ترفز تقرام في مدخوة المسلحة أحد أبا فرنساوي إسلام خانقويلل سمزو يناوتل سمي سيد أحمد الهادي شريعة علمي وما المديق لال مسجد لإمامي خولي كاسي مسجد القيروان تونزية تونس بقتي ما فرنساويات لكم زا يسا مبواة بحر جرّ وزيد يسا مركباص يروحوك بيتراال وسجّم أزياج ومتماحتلي حفظايسا ما أت عنو يلي يحل عنو يي ولد أبو إما ي قبر يزو مسجد زو لا امام جتا بي امام جتا من لنا حلو ام دخخ بو اما قبرزال بكفل كلحبا من انت لا يزاد اجاء ابن مصيبه بخول مصيبة هي يورد بخول فك يرحو ولي لخولي ان الشيخ ينصحكم بالتسليم Ejie tistokut. Ejie tistokuta. Xaxru al-xaxru badjiħ muzibă i burdi baxumam, ma boa ziwi karumelwa. uwa. Hideguju iloħolui, walijiluma, azzo eina benta. As-sra-sut, suta-sra-ħad. 80-81 bajti. Kujaset, disti Faran sawiħat, kajra-wan آحاد اس امزل تفالك ابي يوبه متقدلو من تاوا سلام بباو آكو نا اي اوجاو يموجبنا حلوا از ذوق تومي اولياج ناشينال الحرس الحدود من تيلو ذال السيدة نفيسة خفيرة مصر والقاهرة سيدة نفيسة مصر وتكر حزات تا والدسوق والبدوي الزوك توم عبد القادر الجيلاني قطب بغداد وخفيرها يكر حزال وتدرز انت الزوك شامو يكر حزال انت كل بادل من زاشو والعياذ بالله يكر حزال قارد حلا ما نحن نحن نحن ضريح يلي يزال أولياء تحن نحن يلي والعياذ بالله الكوثري من انتزايو أن أرض الشام يحرسها من الآفات والبلايا أربعة من الأولياء الذين يتصرفون في قبورهم كأبرز يباوي تصرفيا السالات حرت أولياء تحن نحن أرض الشام يكر حزالات ولا بالله الزوكوتا اير فورس اوليا اجيت يونت علي الروبي لزال من انت يلزالو علي الروبي لزال ضريح القبر حل فيومبي في أنقذ المدينة من الدمار خلال الحرب العالمية الثانية سكن دبورسا سكن وارلد دبورسا بعد زيك إراحة سمي بيت قفار بنزينارا بوميا جميوه دايريشن جوزن عوطة مبحرستو بك أبي الكتزاشيو الشيخ علي الروبي كرامزيو بنتا يلو والعياذ بالله حتى تكشوزو تكشوزو يباني ونرى تتاراج زبو أسا والياج تتاراج بايتي تتاراج عراق زبو أسا أسوء الزياج متماحت من تاوك كبري كفون مسكما كبري بهيات قانيناوي قانيناوي باية درجة حتى قتم شعري كتب كيسي يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر التترات بفرزا خاة شوي أبي عمر كبرزو فون سكو يتخاطر لخول يكرح خول وذكر الشيخ رشيد رضا رحمة الله عليه قدير عالم من أهل السنمة عالم زنارو الشيخ رشيد رضا مصري بنته من لالو عندما زحفت روسيا على مدينة بخارى بخارى عيد بنت زالتي هوجي بخارى أوزبكستان Ouzbékistan, Ustuzalți, Bukhara. Azema din Azeba, Zibo, Asawi, Rusia, Zibo, usa usuach sute tawa mătmapețe manta, Azia cu maskama de abrazivon, mascovon, masca Allahu Allahul Musta'an, Allahul Musta'an. يسوفياش لا يكد قد. جدير درجه زال ابا من انت يلزال إبراهيم الدسوقي انجليزاج انجليزاچو مسربه يعني هي ولي قبره يقدروا ما والعياذ بالله عباده يا شو زال لو أراد إبراهيم الدسوقي خروج الانجليز من مصر انجليزاتوي مصر بيوتكوت ابراهيم الدسوقي ولي ايخشوي نبرقر ما بقي انجليزي واحد احد انجليزيم ذلك ارام وصحا نقول لبما تفكر لو حرف امتناع الامتناع ملا لا تو انجليزاتوي 82 years إنتمو 83 years. زغزة إنت يوم يسرىوا إنجليزاج. ما تخلنا نفرقنا. أنت أنت أخور يا شوزالبلاي أحد تغزيو أرت أحد يكرام زيو يالخانة. أبيلك رامزيو فراكوت حلينا رقر أولياء رزالة جمي يسامتما أبو حمزة ودراريوشو ألا يسوئل مخ فأجمعوا كيدكم ثم كيدوني ولا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها أي فراكوت والله حد فراكوته ليوم فراكوت الله الله سبحانه وتعالى هي خرافات استبع أسوء يزبما دين يبلما والعياذ بالله كرام وكرام يلما كبر بيوتما أولياج أسوء حاجة زيو يفجما يرقب قالوا كبر زيوفون ما هذه العقول من اين قلله انت من اين دين انت الله المستعان الله المستعان كأن رموت كنترول به يم وشي فارك كذا igue التام د Bengدة ملمات بنت حركة بنت نجد زنك هذا يا OC يا Naxal بايتي من انت قرقر يا WASن يسلت نحل, نحل باتي من انت ما ديوبندي لزلك طريقة ديوب أزوكت أن شيخ نقشة نقشبندياك شيخ بندياك شيخ ديوبندي لزلك قرية village زيارة حرمه قبر أيكذبيك أنما قبريو زال النبيو حالة طرق ديوبند هندوستو بزلك بعد انتة إنجليزات ويباد بيوچانا فيز بعروسهم ساسين لما يدفئي ما جدور وقت بحر عروسه حفي عشان من إنتي اللي زعل شيخوي عرشي أحد يجرزوا لحد ما عرشي تحيبه يجرؤ لحد ما وي الله ويتقصوا بحلوي إنجليزات وهندية يوتشي وكذا ما هذا الكلام من إنتي اللي يقول الدكتور سيد عوايش كتاب زوبي رسائل إلى الإمام الشافعي يلزال كتاب أنت هي رسالة زوخ إمام الشافعي كبر زيو يتغنيزال رسالة message رسالات أزو Di sa ma ta ma ħadki tabbi. Zaħċe juinte Mininte il-zal, ma bejna ve. Jirisalax ma bejna ve, ħadri sala ze, mintilat, ma nu uintiet hibri za lu, ima mi xa fiqiju. Tariq zeħ, 1955, tariq bejzit katabtinti. Jiuzi kataba abba, menn minta la veaxa li ima mi xa fiqiju. إمامه، إمام الشافعي أوه، كبرزيو فوق كفوني غنيامة هي رساله. أخ، immediately، تسامته كت، ميتنج تاشو كت، يي ميتنج خوبة ماني ترخ بكت، سيدنا الحسين، وسيدنا الحسن، والسيد زينب أم هاشم، وجميع أهل البيت، تسامتما، دوا تاشلون كتا întrete abzăștana baadu. At mișuluna. Wow! Hai! Acum cât salasa ما قبر وتحی برزال. مین اكل الله والله إسلام أمته درر زاشة تأخذ و تأخذ و تأخذ و تأخذ أحد نتوم إلوم سبب زوم توحيد بمروحك سبب أنت والعياذ بالله هل متيم أنت؟ توحيد بشرك يا شما مجتمع سبع تخلف كمحر مكره كني حر مكره نون حي شركي كله شركي زاشو يكرما مين فوني تاخم مين فوني تي زاشو يي اولياك دري حسيو ليا يوو يو. جدير درجه زالاه تقشو درجه زالاه ازو زلتا ليا يوو يو. كل زونم زيتلايا يساتو كل زوم زخانه شيبي سبيشاليست خانه Ma, aștei că Maria, aștei că Maria, îl uzeal câbri foșn, usui pural, amat pe cuvânt girenta, moalud di tre la zbzali câbri. Ii câbri usui jharasa, min înte tre la bașvozal. Ii câbri dilaga do, așa chem, zin nsau în do dikut, iul dikut. moșa. îi motivează pe căi de ita. și a jdrul. coața. mă o milozal aia. am. am. am. am. am. الله المستعان. زكَّارَ وليه لوما تأبزَ شيء حاجَّةُ يفجَّزَ النبي شعيب زاره. هذا بنتالي ساوزرن جوردن بيت جنوب الأردن. جنوب الأردن بينا بريزال. قدير قدير. Te-a abzăr și u astu Allahul Musta'an, Wa alaihi tukulan. نتو تأبزاش نتو جمعو يتحيوال بايت بي ازو دريح زو التائي بي قدير بركي تشيخل ما دريح التائي بي قدير بركي تشيخل ما يب برك زبوء جمعو ذالب نتو بي ازو بركستو زبوء ساشيخ برك الزحل حكيم جاري لوزالم قصي حريمة من اللي حاجة خنالو حكيم جاربي ولا ميدسنسو قصي لمدك تا من اللي وقتي قدلالو كلالبي easy way بيه حاجة زيو هو يقعد بوزالو قاش حلوة الأسباب الشديد أسوق كم حر زي اللي ما الدنيا درسين خان ناركيندين درسين زي اللي ما سبب زي هي أضرحة و هي قبور والعياذ بالله يمدّي من تاوى يعني بل وصل بهم الحال يضريح كبر زال بق التائب أفرزوا به أفرزوا من سما أفرؤ فيتو مكعب أفرؤ مداجما أفرؤ مي بحمصة ملاك نمشى السؤ أفرده وجرى كل التلازات كل الكتا كل البيت بركة نجاني نبي حسبنا الله ي اينابئ اسو فون مليط بيلاي موت ويخيتلزال زيموتا ويخيتلزال اوروسوم زي موت انتا زيموتا أنت. بالله يأسوء دينت. Mangisti ta raġabem, dinat, iħtimam jaxbozal, jika bril tab moxa. Azzo da bie juhunzal mauridax festival axnala, azzo tab bajti. Zimota bie iħtimam jaxsal u kada, xui zelamo. la u su u arat l-emadu. Jetri xazal madrasax al-kafatu, jetri xazal hakim garrax al-tikafata. Alaj, xarabu stubo umma, kimeherin wal-ajazu نوك أذانا كت نيجل يي مولود وداري حاجب يي أي نتوخس فستيفان العبيديين الفاطميين فاطميين إنت نزايتش باطني زخانو فرقة شيعة زايتش إنتيو شدست مولود إنت ندي ندي زي زيجلو ييو سوائك حتى مولود النبي بايو كوتا مولد الإمام علي فيشتان مولد السيدة فاطمة حرتان مولد الحسن حمستان مولد الحسين سدستان الزو اكتبى زنارة خليفة أمير مولد زو مقدر يه سدستشيبت يقوله نديم ندي يقوله ندي ازياش انتايو يي أمتو ضلال فون زليتات ازياش انتايو يي أسوء ضلالو يريد بازل كيسي بينتا الزياجم والعياذ بالله مع سيزو يتكتبع يزال تشبه ذانكت تشبه بالنصارى والعياذ بالله تشبه بالنصارى ألا شيما أنت يهوديات مولود زيوبيت رخب زال شياجو الزياج يقدرو زال أما كوت يعني مصربي منهور زايباد حلتي ساسا حمصي دقيقة ألكساندر يبتروحك طريق الزراعة به القاهرة فج ما لتبه ساسا حمصي دقيقة تروحك زادينته أزج باد دمانهور زايباد به ميت وحي تكش قريه حلتي الزقريه العيبه حصير يلوزل ولنت به قدر يقدروا النار ولنتبي نتبه يقدر وزال كده وقت بحرله يهوية ابا يهودي مخنزوا آكما خوجي بحساب يهودي يلوزال امتبه كل حارة مصر منجستي بوليس كرحة يمانتا الزو مولد زيو يقدر وزاله حل فيديوهات بكدوحنتا الزو زريعه نفس الشيء الزو بقدل ازياش يقدر وزال خنتيهاتا مسلماتو مخياش وزال والعياذ بالله تشبه تشبه، دانسي، شرب خمر، زنا، حشيش، والعياذ بالله، إلى ويزانك أسي. يي مواليدك بمترخبز النفس الشيء إتى. إذا توسنا إذا توسنا الطيبة، هي أزكارك لا يقدا حتى هي أزكار ما انزل الله بها من سلطان. للأسف الشديد والعياذ بالله. زرخاتكم زرخاتكم بعدين تова يشي تدخيتلو لي من درس درسي يخون <تصفيق> الله كتاه التكاسي الصوب التحدقر اللي يستخمه تأثيره حقو نار نبي وسط زوج رين نيو نبي زين نيو أنت الله المستعان الله المستعان المؤرخ عبد الرحمن الجبرتي من انتيلوزن وصف ذا شلونه سا ديسكرايب ذا شلونه سا يي مولود ترخى بازل ينصبون خياما شراج زيو ياغدالو شرا شرا شرا شرا ياغدالو اوكي ومطابخ يي شراج ما بين بم مطبخا شنقور الدلق بازل التاي وقهاوي شاهي استج بازل التاي وسوء يسامه فاللاح وغير الفلاح حراشزو ألايزو فقريع سلاك والعياذ بالله اوج او سؤاك انكو بحمسس فيكر زلاك ييت يمزال حلاوه ومن يسيم زلاك والله الذي لا اله غيره ازود بي ترخبز باسم المولد باسم المولد حزب لكن دين انت يلو شو ياشو وزالشي دين سمو يبلو بحل بلاي فتنفون يليد سال انت بكا لخبطة احد نظام زليل با ما اتتمالك حتى مسراج مسراج اسحشي نظام زليل اتاي زخانسا ربشي بزخي بازال الاتاي حوكري بزخي بازال اتاي, اتاي زخانسا دا مولد مولد بايت باي درجة اذن مولد مين انت وحتى زياكم يوقحل زخش زي خا كنت خن بازا حتى اي الاي التايبه مخنزه شركه والزوده باسم الدين نعم حل بازنابم حل بازنابم نعم يعني أولياء يعني حتى احد احد يمكن اخوني بقدر لي يمدخونا نار Gaza يتعقب تلك تبا هي قصة بل فيلم درجة ما أسوق عن كل لزوج ينكر لي بيت فيلم تدلجة بيو مصر بجيت رخابة تا قصة زوج من تيجي قصة أحبب أحزل وينصحني أزيب حقدار وقتي Almost السيرة متي موسوته متي خنزلة زيب حمسين أبريل ولدي يولد مالي أبا ولدي الولدوم Căci abiați grăgabal, businessman înta, azi gira n-așfă, iar îl ahojimile al urșii nu-i înnăc, au li-ați de nașteșana. Chiar ai eca da? Aborți căciți le-ți tasa? Garzebe, zăr tășat, gelașe garbe, Zar tășat. Idijuma dijumă au li-ați inta naia i-ți ziube, i-așdralu zăr ai să da? Ai să da îți gurea lui, Ma, cu ce ști geiza rutășima, că tăbajul, un măstăhid cuot vahri, știșt vahri beherle, Min bisharai dehel, wa te, الواتي والدي سطونا كرسي بحلنج من كنت كرسي بين من منين ابي يحل وات يا خخ بعد تراخ مترا الزيج مولود اشولنج اشنا دوا اشولنج سطين الله ولدي الزسيه اب من انت عايشال احشي شكو ما لا شام شقوت صويا شيما اجي يقدلي حل نادي النذير يليتي ماي زاروا هي زاشاچو اتزيياچو يقدلي حل يتلحدالي ابا قضيه زو محكمه يخران زيت مولد عقيم تخ طول دماغ لوني احد يقوم علاج ماي لخوم زخشه ودوا اش تغنيم يا ولدي زي ولدنا اكا التاب باي وايده بديت تي ولدي الزون تيا بدام زو زفله يومه والعياذ بالله ايجاد ليكو تزاشه يي وسعج كراما وييل زالات والعياذ بالله اذا الجوزينار ديلاق من انت الزود بزار زرد بي شفشفتي لات من تلات يتلات. زخانة دو إينا كليسة بلي كذا شاه بيوى يبكي لسة أبايو فأنت كنت تخونات كفيل كليسة بيكذا والعياذ بالله أتسيب زنايا أشعال باسم الدين إدي ابوسو تشف تشف الال إدي ابكي البوء كذا باسم الدين والعياذ بالله حتى بازنة ببازنة درجة بي An, ar-rħu, m-ar-raħkin, ma-smaqes si-samaxħu, imkina waldi, ilu ييمان تاوى منين اعتقاد انت بالله عليكم نعم ذا النساء به بارك الله فيك منين اعتقاد انت هو جيب حسابه كربو هو جيب حسابه زي التاوى كانت التعامل اعتقاد زمن انت سمي بكربو وردموه دقوة نكوه كل الكل الكل اللي زال كذا حارما Azzugar dintă Hujibă-i săhbun măulud sa-vă-i săh, Karabu. Sami vălă-i săhăl ca-rabu minena bă-vărădă măuludii ca-rabu, măuludii așe bău-i săhăl Mine aine aiclinte, mine يَأَيْنَ بِأَنْتَ والعياذ بالله دِينِ سِبَلَ لَيْوَ ما إخواني في الله إخواني في الله هو جي بني آدم كامزه كل زنم كامزنا تكش مر في حاجة أنا نارجر مر في زت حاجة نسا أو مشح حاجة أنا نارجر أو تلو تدار نارجر. أنا نارجرة ما أحتاج رمني لأنال تامي لكن هيك عميموت مدن الزدن نارجرخ زخشي وحش خونا رغي سمينل اقا إسلام امته والعياذ بالله ابزحزو يي اين تخدير استو انت زال قامزو تنزذ دنزذا فين كنت زخان انت سمو تقامو وقت نيونا رغي رام احشي مي سموميل افيت قامو ميلاما افيت قام منبرتي استازو منينتا أحد دبزيت ما حتى ساحقني السماحل فس يتيش سال شيء فس يتيش حل كفي يتيش سال شيء كفي حل أفيدك أملي أنت لكن هوجي إسلام زنا أمت إسلام ما تنزعجوا استوين تزال والعياذ بالله ييسا يتفرق زال كسيبه يي مخدر زخانك قامو زال بتخديره موقت بتاجره هنا حكي كتموشة واجب زنانته يحتج كسي حجني السماكي أحدهم يتحيج لذلك سنة و سنة يوضغي تلزال أشلي. لكن يا أخي في الله يحجخ ملائكين حقوهوكا إذا تخش ستتينبما حق لماذا؟ كل ساعة تخشى ذلك شيئما أخاكو يا شخص ذلك شيئما دين خاوية بلّبخ ذلك كل زنام يا في الله يزي تنززك منو كذا نحلنا رجلا يحجة كل حجاجنا وقد يبقى إلى وحينا السماء ما فرجي لك أسي كل زنم دلالة زنانته ما ولله الحمد والشكر وليس من معصوم إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم فأنا راجع عن كل خطأ وقعت فيه مخالفا لما جاء عن الله ورسوله خطأ هل تشي نارك رآن وشيطان بنتا؟ صح زي تشي ألا توفيك زوى بنتا ولله الحمد والشكر حكش دي جلين نارك رجل نرقب جزانا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم علمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا اللهم ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب ونسألك القصد في الفقر والغنى ونسألك نعيم لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ونسألك النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضر ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هدات مهتدين اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب الرب العالمين الذي سمى دل جزالي ان إن شاء الله دل جزينا جميء بلاي أحد أسليم نصيب زين ذراكوت إخلاص بحمصة الله سبحانه وتعالى يقبل لنا وجزاكم الله خيرا أبارك الله فيكم مايك فري